الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العليم على آله وصحته والتاكحين ومن تبعه من إبسان إلى يوم الثين أما البعث قال الإمام المجدد رحمه الله وهذان له شاهده ان محمد رسول الله الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتو حريص عليكم في دينكم ودينكم هذا هو الدين على شهاده ان محمد رسول الله والانيه كثيره الكتاب والسنه المعجزات والدهرات كانت مع رسالته عليه الصلاه والسلام فقال هو تعالى لقد جاءكم رسول اللام هذه لام القسم فيها قسم مقدر تقديره والله لما يعطيكم وقد صار تحقيق لان جاءكم ايها الناس على خطاب لجميع الناس ان الرساله التي صلى الله عليه وسلم عاما لجميع الثقلين في كل كل جاء ابو رسول من انقصف الرسول من اوحي اليه فقوموا بالتكبير فسمي رسولا لانه مرسل من في لا اله الا الله يا كما رسول من انفسكم اي منكم من البشر ليس ملكا من الملائكه من اجل ان يتخاطبوا معه ولانهم يعرفونه واي انه لو ارسل اليهم ملك من السمائه ما استطاعوا ان يتخاطبوا معه قال هو منهم من العرب من احد اعراب نسبا من جهات قال يا رسول من القصر قام عليه ما عنته يعني شاب عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه والعنة معناها السعب والمشقة والرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته وكان لا, لا, لا يريد لها المشقة لما يريد لها اليسر ما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرب يقولوا تعالى يقول عليه الصلاه والسلام بعث بالحنيفيه التمحه يقول صلى الله عليه وسلم انما بعثتم لغير شرين ولم تبعثوا معسرين وقال عليه الصلاه والسلام ان هذا دين يسر ان شاد احد الدين الا فلت حبيب عليهما عن الصحب هديتم عليكم اي انا على اذا يتيكم اخراجكم من اولنا فينا نو كان عليه الصلاه والسلام يتحمل المشاق في الدعوه ولدن الهدايه قوي فانا في من الظلم اثيل الصور حتى قال او كن انا وعنك تدافع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين اين انك مهلك النفس ان لا يكونوا مؤمنين من اجل ان امحي فانا تحنن عليهم هذا من كمال نصه صلى الله عليه وسلم واقرا ينبغي للتايه الى الله الداعي الى التوحيد والسنه ان يحرص على هدايه القوم ويبذل الغالي والنفيس في توثيقه ونشره الله تعالى وحليص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف من الرأس وهي الرفق واللقف رحيم وصف صحما فليس بغنيه عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا يا بنا رحمة من الله بالسلام ولو كنت فضلا غليا والقلب له الفض من حول فكان عليه الصلاه والسلام لينا متواريا مع المؤمنين يبغون يشرحوه وهي التكويره للشيخ المحمد فهذه ان الآ الايه جاءت على خمس صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أولاً أنه منهم من العرب ومن البشر وأنه عزيز عليهما تعالفتهم أن يشف عليه ما يشطر لكم وأنه حريص عليكم أي حريص على فدايتهم ونصري وتوتيهم وإنقاله من أوروه هناك إلى النوم ورابعا أنه رعوف من الرأس والرفق واللقش لأصحابه وخان مشن انه رحيم بهم ليس بغريب له صفات عظيمه اكرم اكثف اوفن رحيم بالاسقام لكن معرفته صار يغض علي ما هو واجب الحسين كما قالوا قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافق وَغَلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ بِهَنَّمْ وَكِسْكِ الْمَصِيرِ وكما قال الله تعالى محمد رسول الله قُلَّذِينَ مَعَهُ أَشِكَرَ الْصُفَارِ وهمَعُوا بَيْنَهُ فهذه الصفات عظيمة أن نغل التاع إلى الله أن يحرق على دعوة قومه وإدايتهم وأن يكون رؤوفاً رحيماً بهم آذى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين